الوحدة العاشرة الجو الدرس السابع والخمسون التراكيب النحوية التدريب الأول هات جملا كما في المثال المثال سأحضر الخيمة والسجادة التدريب سأحضر الكتاب والمعجم سأحضر الطعام والشراب سأحضر التلفاز والحاسوب سأحضر التمر والعنب سأحضر الشاي والقهوة سأحضر السمك والدجاج التدريب الثاني تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال المثال هل نذهب إلى السوق الآن؟ نذهب غدا ان شاء الله التدريب هل نذهب إلى المكتبة الآن؟ نذهب غدا ان شاء الله هل نذهب إلى المختبر الآن؟ نذهب غدا ان شاء الله هل نذهب إلى الجامعة الآن؟ نذهب غدا ان شاء الله هل نذهب إلى الكلية الآن؟ نذهب غداً ان شاء الله هل نذهب إلى المدرشة الآن؟ نذهب غدا ان شاء الله هل نذهب الى الشركة الان نذهب غدا ان شاء الله التدريب الثالث تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال أين المعطف؟ تركته في الشركة التدريب أين الكتاب؟ تركته في المدرسة أين المنبه؟ تركته في الغرفة أين المعجم؟ تركته في الصف أين القلم؟ تركته في المختبر أين الدفتر؟ تركته في المدرسة أين السوب؟ تركته في الشقة التدريب الرابع تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال الميخائيل اين المظله تركتها في السياره التدريب اين الصحيفه تركتها في الغرفه اين الساعه تركتها في الكلية أين الصورة؟ تركتها في البيت أين السجادة؟ تركتها في البر أين الفاكهة؟ تركتها في الثلاجة أين القهوة؟ تركتها في المطبخ التدريب الخامس تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال كم درجة الحرارة في الرياض درجة الحرارة عشرون التدريب كم درجة الحرارة في مكة درجة الحرارة ثلاثون كم درجة الحرارة في المدينة؟ درجة الحرارة عشر كم درجة الحرارة في دمشق؟ درجة الحرارة خمس كم درجة الحرارة في لندن؟ درجة الحرارة تحت الصفر التدريب السادس هات جملا كما في المثال المثال السماء تنبر هذا فصل الخريف التدريب الجو حار هذا فصل الصيف الجو معتذل هذا فصل الربيع الجو بارد هذا فصل الشتاء السماء تنفر هذا فصل الخريف